بوك تسعة عشر تسعة عشر. في, في المطبخ في المطبخ مع شنو فكوخيني؟ عندك مطبخ جديد؟ a anda ka matbach žedít? Co chceš dnes vařit? Ma ve turidu antatbuchel jam? Ma ve turid antatbuchel jam? Vaříš na elektřině nebo na plynu? A tatbuch byl ka hrube a ubil A tatbuch byl ka hruba a ubil Mám nakrájet cibuli? Halu o z basal Halu Akta al-Basal? Mám oloupat brambory. Mám oloupat brambory. Halu kůží z Mám أين الأكواب؟ أين الكبايات؟ قدياً عدبي. أين الأطباق؟ أين الصحون؟ قدياً بسيبر. أين الملاعق والسكاكين؟ أين الملاعق والسكاكين؟ ماش أتبي راقنا عندك فتحة علب؟ أعندك فتحة علب؟ ماش أتفيراك لهي. أعندك فتحة قناني؟ أعندك فتحة قناني؟ ماش فيورتكو؟ فرتكو. أعندك مفتاح للفلين؟ أعندك مفتاح للفلين؟ في توم تهرنسي وارجىش أطبخ الشوربة في هذا القدر. أطبخ الشوربة في هذا القدر. فتاة بان ويسمجي شربه. أطهي السمك في هذه المقلاة. أطهي السمك في هذه المقلاة. ناتوم تو غريلو غريلو يش الخضار على هذه الشواية. أشوي الخضار. على هذه الشواية. بروستشوستول. أنا أجهز طاولة السفرة. أنا أجهز طاولة السفرة. تريسو نجا فيلتشكي ألجتشكي. هنا السكاكين والشوكات والملعاق. هنا السكاكين والشوكات والملعاق. Tady jsou skleničky, talíře a ubrousky. Hůna l-kubbáyát, al-suhůn, wal-menádíl. Hůna l-kubbáyát, al-suhůn, wal